قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى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 ولقد أتينا موسى الهدا وأورسنا دنيا إلى الكتاب هدو وذكرى لقل الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدمك واستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار